بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستحق الحمد أهل الفضل والكرم والإحسان والنعم الجايل في كلامه الموصوف بالجدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الذي أرسله رحمة للعالمين المبلغ عن إله الأولين والآخرين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعث فهذا شيء قليل من كثير وقطرة من بحر غزير من مناقب وشمائل وسير وخصل سيدنا الإمام وعلم الأعلام وبدر التمام، ومصباح الظلام وقليف أسلافه الكرام الحافظ لكلام الله بإحسان وإتقان الجد جعفر بن شيخان السجار نفعنا الله به في الدارين آمين هو سيد الجد جعفر بن شيخان بن علي بن هاشم بن شيخ بن محمد بن حاشم بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن علي بن محمد الفقيش بن عبد الله بن حسن بن عبد الله ابن المقدم الثاني سيدنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد الصقاف وينتهي نسبه شريف إلى إمام المشارق والمغارب الإمام علي بن أبي طالب. وسيدتنا البطول فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى الطبطين ننسب نسبا ما فيه من جخن ولد رضي الله عنه في شهر ذي الحجة سنة 1298 ببلد الغرفة بجهاد حضر موت وتربى في حجر والده الحبيب شيخان بن علي بن هاشم الشقاف ووالدته الصالحة رقية بنت محمد منجوش، فلما بلغ رضي عنه سنة تمييز شرع في تعلم القرآن العظيم وعين العناية ترعاه حتى ختم القرآن بإحكام وفاز على أكرانه بما منحه الله من الذكاء والأفهام ثم توجه إلى طلب العلم وقرأ وأخذ عن كثير من علماء أصره بحضرموت والحرمين الشريفين يطول عدهم من أجلهم والده الحبيب شيخان والحبيب العارف بالله والدال عليه سيدنا عدروس بن عمر الحبشي والحبيب نور الدين وبركة المسلمين سيدنا علي بن محمد الحبش والحبيب العلامة العالم النبراث سيدنا أحمد بن حسن العطاس وغيره من العلماء من بلدان حضرموت وفي سنة 1319 توجه رضي الله عنه من حضرموت إلى اندونيسيا ولم يستقر في, في محل بها بل تنجل في البلدانها ثم سافر منها إلى الحرمين لاداء النسوكين وزيارة سيد الكونين ومكث بمكة ثمان سنين وحفظ القرآن بها وأخذ من جملة علمائها منهم الحبيب العلامة حسين بن محمد الحابش والحبيب البركة محمد بن سالم أسري وهما الذان أشار عليه بحفظ القرآن لما تفرس فيه من النجابة ثم رافق رضي الله عنه الحبيب حسين الحبشي إلى المدينة المنورة لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم راجع إلى وطنه الغرفة وعقم بها ثمان سنين وتولى خطابة الجمعة بجامعها وإمامة الصلاوات فيه Tumma antagala ila syarim al-mahrusah Wa agama biha sanatain Wa tawala tadris di madrasatihal ma'murah Wa fi sanata alaf wa salatmiya wa samania ila indonesia Wa agama bi madinati Surabaya Wa kana kathirat tanagul fi buldan indonesia Khususan bendawasa Fi hayati syaykhihil al mishhar الحبيب محمد بن أحمد المحضار ثم توطن رضي الله عنه بفاسروان وأقام في بيته الحزوب والأوراة ونصح وأرشد إلى الرشاد، فنفأ العباد والبلاد فأحب أهلها واعتقدوه وصار ملجأا لهم يلجأون إليه في أمورهم ومحماتهم ومستشارهم فيما يعزمون عليه و يصلح بينهم. و كان رضي الله عنه له الجد مراسخ في العبادة، مديما للأعمال بالإحسان، مراقبا لمولاه جل وعلا في السر والإعلان. ومن أفضل عبادته وأكثرها تلاوة القرآن، كما في الحديث أفضل عبادة أمة تلاوة القرآن. وكان ورده كل يوم من من القرآن. واما قيامه بالليل فهو ممن قال الله فيه في حجهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون واذا طلع الفجر صلى سنة الفجر واتى بالتسبيح والاستغفار المأثور سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله من كل صلاة مرات بنفث الى تمام 100 ثم دعاء الفجر ثم يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين صلاة ثم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت أربعين مرة ثم يأتي بأبيات الحبيب عبد الله الحجاد يا جريب الفرد سالك تجلي ذا الأجدار يا قفية لطائف بيدك النفع والضار إلى آخرها Wahdah salat yang ceria, luh aurat kathirah, minha al wurdul latif lil habib Abdullah al Haddad. Tuma wahdah sunat dzuhur al jabliyah, yati bimiah min la ilaaha illallah al malik al hajul mubin, w bimiah min subhanallahil adzim sira. Wakanah yuakhir salat al asr ila من صلاة العصر إلى صلاة الإشاء منوعة بأنواء العبادة من صلاة وتلاوة القرآن وقراءة في الحديث وكتب التصوق وأذكار وصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهذا كل ليلة وزيادة ليلة الجمعة البرد والمضارية رزقنا الله وإياكم الاقتداء به وبأسلافنا الصالحين وكان رضي الله عنه آية من آية الله في حفظ القرآن وإثقانه وقراءته على وجه الأكمل حتى قال بعضهم إن الحبيب جعفر إذا جدوا يجرأ كأن الحروف تخرج مجسمة وكان شيخ الحبيب محمد بن أحمد المحضار إذا حضر الحبيب جعفر ما جدّم أحدا غيره لإمامة الصلاة ويسميه بالقرآن ويسميه بالقرآن ويقول له اذا جاء الى عندي اهلا بالقران واهلا باهل القران وفي تسميته له بذلك مطابقه حسنه ومر صلى حلقه رضي الله عنه صلاه المغرب الحبيب الولي علوي بن علي الحبشي لما جاء اليه لزيارته في شهر ذي القعده سنه 1372 قال الحبيب علوي ما استطعت أن أقرأ الفاتحة من الحضور الذي اعتراني عند قراءة الحبيب جعفر حتى إني قلت القائل بعدم وجوب قراءة الفاتحة للمعموم في صلاة الجهرية وهذه مكاتبة من الحبيب محمد بن أحمد المحضار للحبيب جعفر بن شيخان الحمد لله المتجلي على قلوب قواس إباده الأبرار بالأسرار وبها ومنها أشرقة الأنوار التي لا, يحجب لا يحجبها جدار لا كشمس النهار فإنها تحجبها الأستار بل كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يبيء ولو لم تمسسه نار نور على نور كمشكة الأه والولد جعفر الذي كوكبه أزهر ومن سر والده سيد سيطان صرافه وإليه عبر وفي عوالمه ظهر وأنه عبر وما قفي أكثر ولا ذكر الله أكبر. ولقد رأى بعض الصالحين المصطفى صلى الله عليه وسلم في صورة الحبيب جعفر منهم الحبيب الفاضل العالم العامل عبد الجابر بن أحمد بن الفقيه وهذه إشارة إلى أنه خليفة رضي الله عنه ونفعنا به بالدارين آمين. وكان رضي الله عنه صابراً على ما قضاه الله وقدر وحريصاً على كتمان البلاء والأذيات لا يكاد يظهر الشكوى وكان أيام حياته كثيراً ما يوصي بالصبر بل بعد وفاته ولقت رأى ابنه الجد عبد الله والده الحبيب جعفر جالساً في ضريحه وأوصاله عليك بالصبر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 بخط جميل وقام أمامي وقال لي شوف هذا ورد الحبيب جعفر بن شيخان تفقده فجأت أدرأ الورد المذكور وأكرره وغالبني الخشوء والبكاء حتى أيقضني أهلي من رفع صوتي بالبكاء فاستيقظت ونظرت الساعة فإذا هي ساعة واحد النصف الأخير من الليل فأخذت القلم وكتبت ورد المذكور لأني من تكرار روح فدته وهو اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلني من الصابرين واجعلني من الزاكرين واجعلني من عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد Nahatul Ambiyah dan Murseelin, walaupun Alaihi wasahbihi, dan Alhamdulillah Rabbul Alamin. Dan tidak berhenti Habib Jafar pada hal ini, sehingga dia memohon kepada Mawla, "Kalau aku tidak dapat, maka aku akan memohon kepada Allah. Kalau Allah tidak dapat, maka aku akan memohon kepada Allah. Jadi dia memohon kepada Rabbul Alamin pada 14 pada tahun 1000 dan Wassallallahu imaman al Habib al Hamam Ahmad bin Ghalib al Hamid, ولقد الرقة وفته بالجمل جماعة واحسنها تاريخ الحبيب الفاضل أبو بكر بن محمد السجاف الملقب بن عمر الرقةه بقوله ابن حافظ القرآن بجمعه ألف وثلاثمائة وأربعة فانفعنا ببركاتهم واهدنا الخصنا بحرماتهم وامتن في طريقتهم ومعافات من الفتن والحمد لله رب العالمين